مجد مجد مجنونك مجنونك في دو عيوني لعيونك مجنونه مجنونك مجنونه في دو عيوني لعيونك مجنونك مجنونك في دو عيوني لعيونك اتهدج قلبك يا علي واكتب قلبك يا علي اسرح على جفان الوله عاشقتي ولع بيك مثل القمر لي من سهر بشواقه منتانيك وي النجم يرسم حلم عمره ورسله ليك اتاملك قاعد بالق ما لك في قلب شري ما اقدر اتصوّف دونك عمري ما اقدر ما اقدر اتصوّف دونك عمري ما يقدر احبك حياتي كله منياتي احبك حياتي كله منياتي جنونك مجنونك, مجنونك في ضو عيوني لعيونك مجنون انا في ضو عيوني لعيونك اتهجى قلبك وقت احبك يا علي رف في عالمك والهان جناح انت ثرع عطر وزهر يتخطر الازمان طرب فرح قلبا شرح لما المحشط قال للصدف الارض النجم نبض عزف الحان دلعني يا شافك قبل ادمالي ديل لا ليه الغاني شافك قبل ادمالي عقلي شغلتك قلبي ملكتك شغلت ملكت شغلت ملكت في عقلي شغلتك في قلبي ملكتك مجنونك مجنونه يا احباه تتلج قلبك يا علي وتد احباه يا علي مايل هواه قلب ارتوى يا اعذب من الماي شلون القلب حين اليصب اسمك نهر زحشاي ما اغمى الاسمك عسل ما اغمى الرواي انت الامل خير العمل طول العمر وياك رويني بسنيني ضامجهتك رويني رويني بسنيني ضامجهتك رويني يا الوافي وجودك يكفي وجودك يا الوافي وجودك يكفي وجودك مجنونك بتلوح عيوني لعيونك مجنونك مجنونا بتلوح عيوني لعيونك اتلج قلبك يا علي واكتب احبها واكتب احبها اي يا علي نار اسطلي ذايب شمع يا كل ما يمر بيه العمر اتمنى يوم القاك هايم جرح ما تنشرح علتبس بفرقاك انت الدواء قلب استوى الدواء لجلعانك ما انسى لا اجسا حبك والله ما انسى ما انسى لا اجسا حبك والله ما انسى حبك بروحي بلسم جروحي بحبك في روحي بلسم جروحي مجنونك في ضو عيوني مجنونك مجنونه في ضو عيوني لعيونك اتهجى قلبي يا علي احبك اتمدج يالبان يا <تصفيق> عيني